في صلاح الأعمال، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، أي صلحت أعمال الجوارح، فإذا صلح القلب صلحت أعمال الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت أعمال الجوارح، فإنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب، فإذا كان القلب سليماً كانت الأعمال سليمة صحيحا كانت الأعمال صحيحة مريضا فاسدا كانت الأعمال مريضة فاسدة وأمر القلب أمر مهم وقسم صاحب الكتاب قال أقسام القلوب القلب السليم والقلب الميت والقلب المريض وهناك تقسيم آخر يدور حول نفس المعنى ومعنى القلب السليم يعني السالم الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له هذا هو القلب السليم فهو سليم من الشهوات التي تعارض أمر الله وسلم من الشبهات التي تعارض خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلم من عبودية غير الله وخلصت عبوديته لله وهذا هو القلب الذي لا يفلح إلا من أتى الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهو سلم لله تعالى وخلصت عبوديته له إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء وخوفا فهو بكل أعماله وأحواله لله تبارك وتعالى وأما القلب الميت فهو عكس القلب السليم فهو القلب الذي لا حياة فيه فهو لا يعرف ربه وهو قلب الكافر والمنافق فإذا أحب أحب لهواه وإذا أبغض أبغض لهواه فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه وأما القلب المريض فهو قلب ممتحن بين داعيين داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة وداع يدعوه إلى الدنيا وزينتها فهو للغالب عليه منهما فما دام فيه يعني صحة وفيه مرض فهو للغالب عليه منهما إذا زادت السلامة والصحة وشفية تماما من المرض صار قلبا سليما وإذا كانت هناك للمرض مضاعفات وزاد المرض فإنه يموت فيصير قلبا ميتا وأما التقسيم الآخر للقلوب فهو كما قال قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة وهذه الأربعة هي نفس الثلاثة ولكن يقول يعني هو قلب الكافر وقلب المنافق فصار يعني قلب القلب الميت قسمين قلب الكافر وقلب المنافق هذان في القسم الأول هو القلب الميت ثم ذكر قلب المؤمن وهو القلب السليم إذا كده ثلاثة ثم ذكر القلب المريض الذي تمده مادتان مادة الإيمان ومادة النفاق وهو للغالب عليه منهما فقال أربعة أقسام وهذا التقسيم عن حذيفة رضي الله عنه قال القلوب أربعة قلب أجرد وأجرد يعني متجرد مما سوى الله تعالى فيه سراج يزهر وهو الإيمان نور الإيمان والوحي فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف يعني مختوم لا يدخله خير ولا يخرج منه شر هذا قلب الكافر وقلب منكوس يعني مقلوب وهو قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق, ومادة نفاق وهو للغالب عليه منهما وهذا الغالب حسب يعني زاد كل مادة يعني إنسان بيتزود بزاد الإيمان فيمد مادة الإيمان وبيمتنع عن زاد النفاق فبيضعف مادة النفاق حتى يصير قلبه سليما والعكس بالعكس وقلب تمده مادتان والقلب المريض الذي لم يتمكن فيه الإيمان وهذا القلب يعني هذا التقسيم نخرج منه بفائدة ما هي هذه الفائدة هو أنت قلبك أي قسم من هذه الأقسام القلب بينقسم مثلا قسمين هو قلب يعني قسم هو قسم القلب السليم والأقسام الأخرى تدخل في القسم الثاني فهذا درجات وهذا درجات فأكبر أو أكثر الأقسام أربعة فأي قلب قلبك من هذه الأقسام الأربعة وما العمل لأنك لا شك تريد أن يكون قلبك سليما وتقول اللهم إني أسألك قلبا سليما هذا العمل بالضبط مثل المريض مرض بدني عضوي وهو يقول اللهم شفني فهو يقول اللهم شفني ويبحث عن أحسن طبيب ويود لو أنه يعلم في الطب حتى يفقه كيف يعالج نفسه ويفهم وصف الطبيب ويلتزم بالدواء سواء فاهمه أو لم يفهمه ويلتزم بالحماية أو المحذورات ويتعجل الصحة ويشعر هل هو يتحسن أم لا وإن تأخر الشفاء يغير الطبيب ويغير الدواء كل هذا لأنه يحرص على أن يتم شفاء فهذا الوصف بالضبط بالضبط ولكن أخطر هو وصف القلب فالإنسان إذا أراد سلامة قلبه لابد أن يشعر بهذا المرض يعني يشعر بمرض الرياء يشعر بمرض العجب يشعر بمرض حب الدنيا يشعر بمرض الشح يشعر بأي مرض في القلب يخالف السلامة فهذا الشعور بالمرض ينقسم إلى قسمين متقابلين قسم مؤلم وقسم عكسه تماما فإنسان يحب الدنيا ويتلذذ بها ويرائي ويتزين بالرياء كيف يسلم ومرضه هو سر متعته وقسم آخر يتألم بالمرض فهو يحب الدنيا ويحزن ويحب الشهوات ويتوجع هذا الشعور يحمله على الحرص على العلاج فأنت لابد أن تحيا هذا الشعور حتى يسلم قلبك يعني المسألة مش مذكرة ذاكر وجاوب ده المسألة العلمية إنما أنا فاهم إن الدرس هو عبارة عن أمر عملي يعني هذا الدرس مخصوص مقصود به التزكية أما مجرد الامتحان والإجابة هذا أمر آخر يعني ممكن أن تذاكر الكتاب وتجيب بإذن الله تعالى أما التزكية هي أن تنتفع فعلا حتى وإن كان هناك نقص في المذاكرة نحن نشتكي وهناك من لا يشتكي ومن لا يشتكي حاله أصعب ممن يشتكي لأنه يتنعم أو يعني لا يشعر يبقى أول فائدة نحصلها أن نشعر بألم المرض ونحرص على السلامة ونتعجل الشفاء ونتداوى عند أحسن طبيب ونتناول أحسن دواء ولا نقصر في جرعات الدواء أربع مرات ستة اتنين ثلاثة فهذا وصف هذا الوصف للسلامة نتعامل مع هذا الوصف كما يتعامل المريض مع مرضه ونتابع الحالة وأثر العلاج ولا بد أن نتحسن وإلا نغير الطبيب ونغير العلاج أو نراجع أنفسنا في صحة تناول الدواء هذا الأمر هو أمر يومي أمر يومي وهذا دواء قد يطول وهذا تحسن قد يكون بطيئا إلا أنك ما دمت تعلم أن هناك مادتان تمدان القلب متضادتان فأنت تعلم موقفك من كل مادة وغذائك من كل مادة ونأخذ مثال النظر إلى النساء يمد مادة المرض وغض البصر يمد مادة الإيمان الاستغفار مع الندم وحضور القلب يمد مادة الإيمان ويجعل القلب يتناول الدواء يدخل الدواء إلى القلب أمر آخر يسمى مداخل الشيطان إلى القلب يعني مادة النفاق أو مادة المرض أو الفيروس أو المكروب الذي يزيد القلب مرضاً فهل تفطن إلى هذا المكروب لو تخيلت مريضا بمرض الكبد والفيروس نشط وهو يمكنه أن ينزع هذا الفيروس وأن يطهر كبده منه ولا يكلفه ذلك مالا ولا عملية فإنه لا يتأخر أبدا لأنه إن لم يفعل وترك الدواء مات فإذا مات نحسب أنه يموت شهيدا لأنه مبطون، وأنه فقد متاعا قليلا لأن الدنيا إلى فناء وأنه يجعل الله له أجرا عظيما فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سلام عليكم بما صبرتم فخطره هين وعلى الرغم من ذلك فالواقع أن فزعه شديد وموقفه من المرض موقف في غاية الاهتمام حتى من حوله يساعدونه بالرغم من أن هذه العواقب كما ذكرت لك هي فقد الدنيا وربما تكون سببا للثواب في الآخرة أما هذا الفيروس الذي هو مداخل الشيطان إلى القلب فعواقبه موت القلب فإذا مات القلب وانتقل الإنسان من هذه الدار انتقل إلى جهنم فخسر الدنيا والآخر هذا أخطر وموقف الإنسان منه أضعف وفيه تهاون ومن حوله لا يعبأ به لأن صحة البدن لها علاقة بصحة الشهوات أما صحة القلب فهذا أمر يخصك فيا عبد الله لو صح قلبك صح خلقك ولو صح خلقك زالت المشاكل والهموم وصلحت العبادة وتعلمت الأدب مع الله ووضعت كل الأمور في نصابها فكانت الدنيا في نصابها وقدرها وكانت الآخرة في نصابها وقدرها لسلامة تصورك وسلامة صفاتك إن من يدخن ويتناول المخدرات قد لا يشتهي الفاكهة قد لا يشتهي الحلوى قد لا يشتهي الطيبات وإنما يشتهي الخبائث ويشعر بنقص وحاجة إلى الدخان أو المخدرات ويشعر أن هذا راحته ومتعته وهو هلاكه فكذلك القلب إذا صح وإذا مرض إذا صح اشتهى طعامه وغذاءه اشتهى الذكر والعبادة وحسن الخلق وحسن الأدب والإخلاص والتواضع فهذه مادته وإذا مرض اشتهى عكس ذلك فالمرض مكروب والمكروب يريد أن يكون دائما حيا فهو يشتهي ما يوفر له بيئة الحياة من المفاسد فيا أيها العبد المسلم الحريص على سلامة قلبك لابد أن تبدأ بأن تقف من قلبك هذا الموقف، أهو سليم أم مريض؟ ثم تنظر في المادتين اللتين تمدان القلب، فتميز بينهما، ثم تقف في جانب مادة الإيمان موقف الولي النصير، فتمد مادة الإيمان وتعمل لصالحها، وتقف من موقف من مادة النفاق. موقف الطبيب البارع الفقيه فتقطع هذه المادة وتطهرها فمادة الفساد والنفاق هي مداخل الشيطان الشيطان يدخل قلبك كيف يدخل قلبك الشيطان مثل هذا الهواء الذي تتنفسه والقلب مثل أي شيء محكم الإغلاق وفيه مادة لو فتح منه شيء يخرج بعضها ويدخل مكانه هواء هذا أمر حتمي فحتى تظل هذه المادة محفوظة لا يفتح ثغر في القلب فإنه محاط بهذا الهواء فإذا فتح الثغر دخل فيه أو ما هو أقرب من ذلك وأشبه يعني الشيطان جاثم على قلبك لا يفارقه وقلبك في حصن حصين، فإذا وجد الشيطان أي فرصة، أي فرصة، ولو كانت لحظة غفلة، أي فرصة، يعني خليك بتقرأ قرآن وبتصلي قيم ليل وصائم بالنهار وأنت تبكي من خشية الله، وبعدين غفلت غفلة، هذه الغفلة. يدخل منها الشيطان فإذا بخاطرة سيئة أو وسواس أو ش أي شيء ليفسد القلب أو يسرق شيء فإذا انتبهت بسرعة وأخرجته فهذه تسمى خطفة فأنت تحاول أن تعالج أثرها أو أنك تركته واسترسلت معه أو غفلت عنه فإنه يفسد قلبك يفسده بسرعة فإذا انتبهت يعني كنت في حالة غضب ولم تنتبه إلا بعد ساعة أو ساعتين أو يوم فتنتبه على آثار فساد عريض قد أفسده الشيطان في قلبك أو أنك في حالة غفلة طويلة لا تنتبه إلى حال قلبك، فهذا يكون مسكنا للشيطان قد أثر على تصوره لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فما هو موقفك من قلبك وما هي متابعتك لقلبك هذا أمر في غاية الدقة وفي غاية الصعوبة وفي غاية الحساسية أما صعوبته لأن النفس الأمارة بالسوء تستولي على القلب فتترجم مشاعر القلب ترجمة مباشرة ترجمة لا, لا لا يوجد فيها أي تواني ولا تردد لصالح النفس حين تستولي النفس الأمارة على القلب فإذا بالقلب يحزن للنفس ويسعد للنفس ويغضب للنفس فهو خادم للطبع هذا القلب انتكس يعني صاحبه قد رأى منكرا لا يشعر بقلبه بألم وقد لا ينتبه له وقد يقول يعني عمة البلوى صاحبه قد تأخر عن معروف عن إدراك تكبيرة الإحرام فاته صلاة الفجر جماعة هذا أمر يسير أما ما يصيب النفس ولا يصيب الدين فإن القلب يتأثر فورا فقد مالا أو اعتدي عليه بسب أو أساء أحد في شخصه أو قصر في حقه أو أهانه إهانة فإنه يجد نفسه منفعلا من قلبه فإن هذا القلب موصول بالنفس مباشر يتأثر بما يصيبها يفرح لها ويحزن لها قد استولت عليه هذا الاستيلاء. اسمه استيلاء حقيقي لأنه استيلاء على حقيقة الأمر على أصل استيلاء على سويدائه وحقيقته أما ما هو غير مرتبط بالمشاعر وإنما هو صورة فهذا أمر متروك للشخص حتى يغتر به بمعنى هو يصوم ويصلي ويقرأ قرآن ولكن لا يجد لذلك أثرا ولا استجابة ولا تجوب بل ربما يجد مجاهدة وتثاقل إلى الأرض فما هو السبب السبب مداخل الشيطان واستيلاء النفس الأمارة لأن النفس الأمارة تشتهي ما يوافق غرائزها ولا تنظر في حلال ولا حرام إنها تنظر إلى النساء فتتمتع بالنظر وخاصة إلى الأجنبيات لأن الحلال لا يكن معه شيطان فهي تنظر إلى الحرام وتشعر بالاستجابة فإذا جاء الشيطان فإذا جاء الشيطان فإنه يقول لها أو يحركها نحو شهواتها يزيد في تزيينها ويزيد في التمتع بها فالشيطان وليها وصديقها وصاحبها أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هذا موقف النفس من الشيطان تخضب فيأتي الشيطان فيقول لها انتقمي فتنتقم وتعده وليا نصيرا لأنه يقف معها في هواها وحظها فإذا جاءها وازع الإيمان في صورة أو جاءها ولي مخلص في صورة أخ مؤمن يقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أتراني مجنونا وهكذا يقف منه موقف العداوة فهذا حالك إذا غفلت عن قلبك فهو ميدان مجاهدة وقتال وجراحات إلا أنك لو خرجت منتصرا وإن كنت جراحك تثغب دما تشعر بفرحة عظيمة لأنك منتصر على حقيقة أعدائك حتى وإن كنت مجروحا تسيل جراحك دما فإن لقيت الله لقيته شهيدا فيا عبد الله هل تشعر بهذه المعركة هل تشعر بهذا القتال هل تشعر بهذه الجراح هل أنت غالب أم مغلوب أم قد تركت الميدان كل هذه أسئلة الجواب عليها هو حقيقة أمرك وحقيقة حالك ما أنت فيه أخرج من المسجد أخرج من الصلاة أخرج من الصيام وأفعل ما لا وافق عليه شرعا بدون تفكير أين أثر هذا؟ أنا تحت استيلاء النفس وغلبة الشيطان فللشيطان مداخل إلى القلب هذه المداخل لا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفتها فمداخل الشيطان وأبوابه هي صفات العبد فالشيطان يدخل من الصفة واحد عنده شهوة قوية بيحب النساء هذا مدخل واحد عنده حب الطعام هذا مدخل واحد عنده عزة بالإثم مندفع هذا مدخل واحد شحيح هذا مدخل وهكذا فهذه المداخل يدخل منها الشيطان، فأنت تحتاج إلى حرب عدوين، عدو في داخلك وهو نفسك الأمر بالسوء وعدو من خارجك والشيطان الرجيم. فمن أبوابه ال من أبوابه يعني الفظيعة الشنيعة الخطيرة، الغضب والشهوة فنأخذ آذين البابين إنسان في عمل وجاء إنسان يتعامل معه فأغضبه قال له انت كذاب انت غشاش وهو لا كذاب ولا غشاش فتغير دمه وفار وانتفقت أوداجه فوجد الغضب قد سيطر عليه عايز يعمل فيه إيه؟ حسب القدرة حسب القدرة وحسب الاستطاعة حسب القدرة وحسب الاستطاعة يضرهينه يضربه يسجنه ينتقم منه ماذا يقدر هذا طلب النفس والغضب وهذا أمر الشيطان حضر يعين على ذلك هذا شاب ثارت شهوته قويت ماذا تطلب هذه الشهوة تقول انسى كل شيء ويأتي الشيطان فكأنه يوقد عليها النار يزيدها اشتعالا فتسيطر على القلب وعلى العقل ولا يشعر إلا بطلبه وشوقه إلى ما يدعوه إليه الشيطان ولا يملك شيئا من نفسه أو من إيمانه أو من قلبه فقد سيطرت عليه شهوته وشيطانه ثم بعد أن يهزم شر هزيمة وتفطر شهوته يتحسر ويكون ذليلا ذل المهزوم ثم يتجدد الأمر ثم بعد أن يبطش في غضبه وتهدأ ثورته وينتقم وتشعر النفس بإشباع رغبتها يشعر بالندم والحسرة ويريد التوبة وكأن التوبة مجرد اعتراف إن اللي حصل ده غلط وإن هو ما بيحبوش وإن دشطان ونفس أمر بالسوء فقط عند هذا الحد بيوصف الحال اللي هو فيه أما ما هو مطلوب هذا هو الحال الذي أنت فيه ولكن المطلوب هو دفع هذا الحال هو العمل للانتصار لأنه لا يرضى أحد أبداً في الدنيا بالهزيمة فلماذا نرضى بهزيمة الدين وهزيمة الإيمان وهزيمة الخلق الحسن فهو ينظر في حاله كأنه لا حول له ولا قوة وكأن توبته أن تدمع عينه ويتحسر على ضعفه ويعترف بثنبه ويعزم على عدم العودة فكأنه قد استكمل أركان التوبة فإذا به يتكرر منه نفس الموقف لأن حاله نفس الحال إذا ثارت شهوته أو ثار غضبه أو ثار الدافع إلى المعصية وجد نفسه كما هو لأنه ترك زاد الإيمان وترك مادة الإيمان وهو مستمر في مد مادة الشر فالمطلوب إغلاق مداخل الشيطان وإضعاف النفس الأمارة بإضعاف طعامها وغذائها وزادها أن يتخذ موقفا عمليا تربويا كما ذكرت لك وصفة الدواء تشخيص الداء ووصفة الدواء ويصبر على هذا الدواء وله ربه عز وجل نعم المولى ونعم النصير إياك نعبد وإياك نستعين فيفزع إلى الله يفزع إلى الصلاة يفزع إلى الدعاء كما فعل يوسف حين قالت لهم رأة العزيز هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله أما هذا الذي لا يقول بقلبه وبكل مشاعره وبكل افتقاره وانكساره وضعفه معاذ الله وإنما هو يميل بكل مشاعره إلى أن يقضي وطره فهو مهزوم منكوس ذليل مخدوع ممكور به إنه الصدق إنه الصدق في مواجهة الامتحان إنه الصدق وتجرع الذل الذي هو عين العز أن تتجرع الذل الذي هو عين العز فالنفس تريد العزة بالإثم فأنت تتجرع الذل الذي هو الذل والخضوع لله تبارك وتعالى الذي هو الانقياد لله أتعلم أن معنى أذلة على المؤمنين هو هذا المعنى أن المؤمن قد أساء إليك إساءة فشعرت بهذا العز لأنها إهانة فصور لك الشيطان والنفس أن العز في الانتصار وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وصورت لك النفس والشيطان أن الاستعلاء هو الرفعة والعكس هو الصحيح ومن تواضع لله رفعه وصورت لك النفس والشيطان أن الراحة والمتعة والسعادة في قضاء الشهوة والعكس هو الصحيح الراحة والمتعة والسعادة في الانتصار ما أعظمها سعادة وما أعظمها وما أوسعها سعادة تغمر القلب حين تنجو من هذا الغرق إنه غرق في بحر الشهوات فإذا نجوت تنفست هواء طيبا فيا عبد الله إنها مداخل الشيطان وهي صفات النفس الأمارة بالسوء الغضب والشهوة والحسد والحرص والشبع مع الطعام والعجلة أما العجلة فأن تراها من نفسك فهناك من في طبعه العجلة يريد أن يشتري فيتعجل يريد أن يخطب فيتعجل يريد أن ينتهي من أي أمر فيتعجل لا صبر له على الشيء وهو يقع في كل مرة في شر العجلة فمن تعجل أخطأ أو كاد وكم من خير يفوت بسبب العجلة وأمامه الاستخارة والاستشارة فالعجلة شعور يسيطر عليه صفة من صفات النفس ووراءها الشيطان يدفعك دفعا حتى تقع فإذا أردت النجاة فعليك بأن تفطأ طن إلى وازع الإيمان في قلبك. أنت ضعيف، أنت مسكين، أنت فقير، أنت بائس، أنت عاجز. والله يعلم ضعفك وبؤسك وفقرك وعجزك، ويعلم شدة ما يحيط بك. وقد جعل لك بابا هو المخرج وهو الرحمة أن تلجأ إليه وما جعلك بهذه الصفات إلا أن تشهد فقرك وضعفك وبؤسك وعجزك ثم تشهد فضل ربك إذا أعانك ونجاك فتزداد منه قربا وتزداد به ثقة وتزداد له حبا وتزداد عليه توكلا فأنت ممتحا من هذه الأبواب وباب النجاة مضمون أن تستعين بالله وأن تفر إليه وأن تعتصم به وأن تلجأ إليه وأن تسجد بين يديه وأن تستغيث به وأن تتضرع إليه وتشهد فقرك وحاجتك وجعل لك صوتا في قلبك ينبهك على هذه الأحوال حتى لا تيأس وهو وازع الإيمان تجد هذا البصيص من النور وهذا الوازع الضعيف يخاطبك ويذكرك بربك سر قوته أن تلجأ إلى الله وسر ضعفك أن لا تلجأ إلى الله وأن تستسلم للشيطان والنفس فإذا وجدت نفسك في هذا الحال فتذكر هذا الدواء أن تبادر وتسارع وتسابق في الفزع إلى الله عز وجل معاذ الله أن تحتمي بربك عز وجل ونكتفي بهذا المقدار والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي